خلنا الحمد لله نشمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدف الله فلا مضدرة ومن يغلب فلا هادئة وأشهد أن لا إله إلا الله واشهده لا شريكا وأشهد أن محمد عبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا استقلوا الله حقك قادر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع امام رسوله فقد فاز فوزا عظيما انا وان اصدق حديث كلام الله وخيرا بهذه هذه محمد صلى الله عليه واله و سلم وشر الامور محدثاتها وكل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فقد مر بنا في الجوعة الناضية وأن ذكرنا شرقين من شروط الحجاب الشرعي الشرق الأول أن يستر ويستوعب جميع البدن ما عدى الوجه والكفرين فإن سترهما مستحبا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 ألا يكون الحجاب زينة في نفسه حال عز وجل ولا يبذين زينة هنا ما ظهر منها فهذا يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تنفس عن ظهر الرجال إليها حال عز وجل وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تغرج الجاهلية الأولى ومن معلم أيها المسلمون أن لبس الشجاب المزركة بالأموال المكترفة عن المطوش الذنبية والثقية ممهور شرعا وكذا الشجاب الذي فيه أسرار ملونة الأسرار ملونة فإنه بالتمرج الجاهلية الأولى وكذلك اتخاذ القناوات ذوات أموال جذابة لاتفة للنظر كالمرضي والأصفر ونحو ذلك قال العمامة صديق حفظان رحمه الله تعالى التبرج أن تهدي المرأة من زينتها ونحاسنها وما يجب عليها تترب مما تستدعي به جهوة الرجل الشرط الرابع أيها المسلمون من شروط الحجاب الشرعي أن يكون الحجاب فطوضا واتعا غير ضيقا حتى لا يصف شيئا من جسمها وجسدها لأن المقصود بالحجاب هو سكر العوع ورقع عصبا بفتنه ولا يأتي ذلك إلا باللباس فطوضا الواسع المحتشم ولأن اللباس الطيقة وإن كان يستر لون البشره فانه يضف اسمها ويزور تفاصيلها في اعين الرجال وفي ذلك مدعاة الى الفساد والله لا يحب الفساد اخرج الله احمد والزيد بن الوليد مولى ابا بكر بن حسان عن جاويد بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 كي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل المرأة تحت الجبة القبصية زمالة زفاث خطيف سنفته المرأة تحت الزور ومن هنا يعلم أن سمت أنزفة الكثيرة تحتفها كثيرا من أقواتنا المسلمات شجابا شرعية تنتبه به أمرافها وهي ليست كذلك كمن ترتدي خميصا يتفصل على حسب أعضائها فيصف مساكلها وأخرى تنفس سغوالا تنفس سلطالا ومعقفا وتغطي رأسها وأخرى تنفس سوق حجابها مئذرا أو معقفا يحجي أعضائها والأمثلة كثيرة في هذا الباب الشرط الخامس من شرط الشرعي اي لا يكون الحجاب معطرا وبكرا الا يكون فيه عطر وثقور روى ابو داوود وغيره عن ابي موسى الاشعريه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من راهت استعطرت فمرت على قدم ليجد من ريحتها فهي زانيه اي لا يفعل هذا إلا من كان من أهل الدين والفتاة عياماً بذلك وأخرج مسلم من حديث أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت إحجاكمن إلى المسجدة فلا تقرب النظيما إذا خرجت إحجاكمن إلى المسجدة فلا تقرب النظيما وعن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة أصابت بخورة عطرة فلا تشهد معنى العشاء الآخرة وهذا يشهد جميع الأوقات وإنما يخص بالذكر العشاء الآخرة لأن الذفنة وقتها أشد الرجل في مقيم بسبب عن أبي هريرة رضي الله عنه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 فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إغرأة تخرج إلى المسجد فاعطف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتختصر فقد جعل العلماء رحمه الله فعطر المرأة وقلوا جهةهم فعطرة إلى المسجد جعل هذا من الكبائر كما ذكر ذلك الإله ابن الحجر الهيثمه في كتابه الزواجر فإذا كان هذا حراما على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة السورة والأزفقة والشوارع فالله المسعى الشرق السادس لشورة الحجار الشرعي أن لا يشبه لباس الرجل أن لا يشبه لباس الرجل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 أرى أبو زاود عن أبي الرئيسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علي م прилه لعن رسول الله الرجل يلبس نفس المرأة والمرأة تلبس نفس الرجل وأفراد إمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئس منا من تشكه إذ كالcejان من اللجاء ولا من تشفى بالمثال من الرجال والمقصور هنا اللباس المعروف عند الناس أنه بالرجال ولا أصبح إلا بالرجال فلا يدوث بالمرأة مثلا أن تلبس القميص المعروف بالرجال ولا القميص الخاص بالرجال ولا أن تجعل على رأسها عوامة أو قرنسوا ولا أن تلبس نعلا وحجاء خاصا بالرجال وأما كفرة عسيان النساء وتبرجهم فإنه لا يغير من الحصائف حيئة فكل لذات هو معروف أنه من خصائف الرجال فلا يجوز للمرأة لبسه وإن كان كافرا أما غير الساتر فلا خلاف فيه بين العلبان أقول الذي تسمعون واستغفر الله العظيم ليواكم فاستغفرون إنه هو الغفور الظهيم الحمد لله العزيز الوهاب الذي أكرم الرجال بنفس القمير وأكرم المرأة بالجباب وبعد أيها المسلمون الشرط السابع للشروط الحجام الشرعي أن لا يشفه لباس الكافرات أن لا يشكلها لباسا لنصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا قال عز وجل هل <تصفيق> نجعل على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال سبحانه يا إذن الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقال سبحانه ألم يأمن الذين آمنوا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 من الكشركين والنصارى واليهود وغيرهم روى أبو جاهود عن عبد الله في عمرهم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم قال أمير المؤمنين علي جدو أبي صالح رضي الله عنه إياكم ونقوس الرغبان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 التي هي مصورة لأن من مقاصب الشريعة مغارفة الكفار فيما هو من خصائصه من لباس وغيره فإن كان هذا اللباس دانا على عقيدته ودينه فلا شك أنه محرم وينقل في هذا الباب إظهار المرأة للخلال الأبنى تحت الجلباب الأسود لأنه من التشبه جروا نبات الكاثرات ولأنه كذلك من لضائه للزينة اللافتة لضبار الشرط الثامن والأخير من شراط الحجاب الشرعي أن يكون حجاب مرأة بباس شهر وأنه كل نبات يقصد به الانتحار بين الناس سواء كان هذا السوق نفيسا غريا يلبثه تكاثر في الدنيا وزيرتها او كان خصيصا رخيصا يلبثه اضمارا للزهد والرياء لما ثبث علي بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي تثوب شهرة في الدنيا ألبثه الله ثوبا لذلك يوم القيامة من يألهب فيه نارا من نبس ثور في الثليام ألبته الله ثورة وزمت النوم قياما ثم أنهب فيه نارا وهذا يختلف باختلاف واقع الناس لأن التميز أمر النتفي وله ففي المجتمع الذي تعتار فيه النساء لقص الجلبان من أنوار التاكلة مثل النون الأسود أو اللون الأزرق فإنه من الشهرة أن تنبس المرأة جلبابا أبيض مثلا لأنه ليس معروسا فإن الناس في بعض المجتمعات ملاديمة هذا البلد أن تنبس المرأة جلبابا أبيض فيو لبس في المرأة جلبابا أبيض لكان ذلك من لبات الشهرة أيها الأب الكريم يا من رضي بالله رفا وبالإسلام دينا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 مغربون بيوته بأيديهم وإياك أن تكون معيما للشيطان على أهلك وأولاده وإياك أن تعرضهم سلعة رخيصة على كل سافر جاهل فأنقذ نفسك وأهلك من النار وتذكر عظمة العزيز الجبار فهذه شروط شرعية ذكرها علماء الملة الإسلامية وعلى رأسهم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 مينا عظيما ولا تلتفك إلى أسحاب حجاب المتطور العصري فهو الله تعاكر على أبواب جهازنا همه تجميع الناس بأي طريقة قال الإمام مارك بن أنس رحمه الله تعالى لا يصله آخر هذه الأمة إلا لما طلح به أولها وما لم يكن آن ذاك بينا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 يا بني ادم لا يبتليكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينذرهم من ما فسوا لهم ما يهمماتهم اتهمنا انه يراكم هو وقريب ويهمهم من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين لا يؤمنون اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا هذلنا وجدنا وقطعنا وعمدنا وكل ذلك عندنا سبحانه الله صوب عندك اشهد ان لا اله الا انه استغفرك واغور اليك